لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت انفسهم خالدون وهم في ما لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلئ أحطاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يَومَ نَطُو إم أَكَط السج للِكُتُبَ يَّ نطُم أَكَ قجكُتبَ كما بدَ الن أَو وَلَ خَلقم وَعيد ك بد الم وَعْدًا عَلَيْنَا وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّ فَاعِلِينَ إِنَّا كُنَّ فَاعِلِينَ وَلَقَد كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وَيَوْمَ فُطِرَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مِنْ دُونِ مَشْرِقٍ وَمَغْرِبٍ تَعْتَذِرُ أَنَّ الْأَفْضَلَ يَرْفَعُهَا عِذَابٌ يُصَالِحُ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ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 فإِن تَوَلَ فَقُلآذًا تُكُم على سَوَ فإِن تَلَ فَكُآذًا تُكُعَ سَوَ وَإِن أَدِد أَقَرب أَم بعيد ما توعدون وإن أدري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 قال رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان